فلا يستمع العقله ومن رواه هي ان القارئ يكون هو الذي ادا بالسجود فلا يستدعي المستمع قبله كما لا يستدعي الامام من, من قبل امام الصلاه ومن رواه هي انه لا وجب يكون القارئ يقول اقول الامامه المستمع وأنه يكون في مكان الذي يعتبر كله مؤتمد به فمن ذلك ما نتبره أنه بد الضعي يكون المستمع عن يمين الإمام فلا كان عن يساره ويمينه خالق وليستكزع الله لأنه لا يسألني عن يساره وما يقوله يمين ولا يصح أن يكون الطارئ قديم المسلم أن يكون المسلم لا يصح صلاة من يوم قديم إلا. يقول مثلاً لو كان القارئ هو الطارئ هو الأيسر والمستني هو الأيسر لم تصح أما إذا كان فطارق متوسط عن يمينه واحد وعن يساره واحد وصح أن يكذب لأنه تصفق إمامته الثلاثة إمامه الوسطي وهكذا إذا كان طارق قدامهم أعلنهم وسأل وسأل وناعه لأنه تصفق إمامته كذا أما لو قال وصرق قد جاء إذا سمعوا قدر وطارق وخلفهم لم يصيح يا أن كل هذا تفريعاً على قوله بأنه صلاة إذا قلنا إنه ليس صلاة بل إنه عبادة مستقلة صحت هذه الأدلة كلها يا سهواي كذب ولا واحد هنا واحد هنا واحد هنا يسأل ولا ينزل على الصحيح أن ينضم ويصير سكتة متى ولا هل يكون, يكون بلس عارف عارف بلس الله يكون حمولا متقدما على الامام بل على قائده شاء الله جلاله ذلك كله لأنها عباده أكلم مستقله شيء ضعيف ضعيف ذكر الله هو الخالق طبعا عن هذا الحديث لا تكنوا مكره لا عند سافر بيننا دعنا انزل اليوم يا احمد اذا هدت ان بارك الايام في, في الابن الذهبي هو ايه تقوى ايضا دونا سمي في القوه هو مما لا به وجه واي ولا يسجد رجل لتلاوه امراه وخنتا لعدم صحة ائتمامه بها ويسجد لتلاوه امي وزمن لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس لئسا ركنا في السجود ومميز لأنه تصح امامته في النفل فلا تسجير من نفل السجود التلاوة فلاح ويقولون ان كان طارئ امراه فلا تسجد انت لان المراه لا تسخر ما مسالك به وهكذا اذا كان خذها لان خذ نشكوك بالوهيته ورجليه وكليته فلا يسجد معه او بقراءته رجل هذا اما قلنا انه عباده مستقله فَالْقَارِعَةُ القارئ لا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَيَكُونُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ ويقول عندهم من لا يحصل الفاتحه قالوا لان الفاتحه ليست ركنا في سجن اختلالها لكن كان اميا قرا ايه او سوره ياتينه يحصل يحصل مثلا سوره العمل ولا يحصل الفاتحه كنت لا تهدر ان كان مستحيلا او نادرا فسدد يشتري معهم ان يستمعوا لو سدت وهكذا جلّه وهو الذي لا يستطيع رجعة. إذا كان بعض العلماء يعني محدّ وسجد له إنك تثبت إراءته لأن سجون التلاوة ليس فيه طعام. وهكذا إن كان صبيا قد نجس يعني أن يشهد صبيا يعني نجس وقرأ وسجد وصح أن تثبت معه. الراضي كده 980 ده يا ترى انما سهله ويسن صدور الشكر الدراسه جميل يا استاذ هو مش شجره ولا حاجه ولا حاجه انا قاعد اكل سنه كذا كذا شرب ما شرب يمكن أن يسجل أن يسجل رسالة القارئ ويقف بابه قليلا يسجل رسالة القارئ قوله الله أكبر يرد مائه ويسجد كلماته اللهم يسجدون شاء الله ja, ik niet in. Ik ben er niet niet in. في هذا الله هو في في في سدود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم لحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر مصر به خر ساجدا رواه أبو داود والترميدي وابن ماجه وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة رواه سعيد وسجد علي حين وجدت الثدية في الخوارج رواه أحمد كذا يا شيخ الثدية في الخوارج رواه أحمد وسجد كعب بن مالك لما بشر بثوبة الله عليه وقصته متفق عليها <تصفيق> مرء آخر ويكدوني وهو كدود السقر وسمي شكرا أنه شكر لله على نعمة المتجددة والنعم التي تتجدد هي نعم داردة الراهرة وإلا فنعم الله على العباب المتغسرة المتتابعة لا تلقى في عالة من الحالات لكن إذا ظهرت لعنة جديدة بعد الذي يستمع أو يأتيه خبر بها فسجد هكذا أقسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يشبه سجدا إذا كتب له لإسلام قوم مثلا سجد وهكذا لما سأل ربه ثلاثا فاعطاه دارهن سبيلا وشجعوا على ذلك الصحابه عرفوا في التصويت للمال ابو بكر وعمر وعلي وكان بن مالك وغيرهم سجودهم هذا جويز على انهم عرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم شرعيه هذا السجود <تصفيق> فهذه تنهي سجد سجد وفيها خلاف هذي سجد أميك وثمث أن عباس قال سجد ليست من عزائي السجود وقد رعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترهيها ورعي انه رسول الله عليه وسلم قال سيجلناها أنّا أولاً لتاومة ويحنوا ويسكيوها سطراً فإذا كان يسكيوها سطراً فأأمننا عنه لأنه يقول فيها كما يقوله البقية في السبب تجمع رجل الله الذي خلقه وصول الله محمد من خسنة ومتعامة يقوله العاقة وإن حرد الله راهي عليه على هذا الأمر الذي يصب إن خير الحصان أو شر المساء ثم الله وشسره لك له على ما قيسه على الشكر على ما, ما لا قيسه للبركة لك على جزء من على ما أسمتني عن دراسة لينكم لس أنت تجيء عن سكرناك وشسره عنا نكما فلا إله إلا الله ولا لا سواه. شيخ من قاله الشيخ الإسلام ليس لسجود استلاوه ولا شكر. دعاء المخصوص ولا تسبيح المخصوص. وإنما يكون كفت مدرع. وإنما حتى لا يكون لك شيء. قالوا إنه لا يكون لك شيء. ان جئت امرى لو انها ما ياتيها الخلل كاعشنا ما فاقت يمكن والله في الله من هذا ما له طلب ترى وكيف انا ان هذا غدا وصل لنا وصحوا I get oh a little bit of Ik heb het niet in Ik heb het het niet in mijn het niet in mijn hand. Ik heb het niet in mijn hand. Ik heb het niet in mijn het niet in mijn hand. Ik het niet in mijn hand. Ik كل الله ان شاء الله شي بسم الله لا تنسوا يعني دقيقه واحد الشيخ. سمسوم نجا من فرحه باذن الله انا والله قاعد زياره حول يا ابني درجه قاعد نصلي والله زياره هذا الحول حول. جاي هذا عارف اللي ايش قصدي وجهي رصدو لا لا ايوه على جهره ربنا سيدنا مولانا السلام يقول عنه أن نسجن وعلى المسل نسجن لله شكرا في الطريق فرأه صاحب السياء وهسكب فظن أنه أصاله في جنوان أخلاب وأنه لذلك صنى جرالي وابتصالات وصلى في الطريق إذا هذا ما خمله أو ما ظنه إلا وجاهده بأسباب سيئة وإن سجد له عالماً ذاكراً في صلاته بطلت لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وشفته وأحكامه كسجود التلاوة فلينجأه جاءه لا يصدره من الصلاة استرق ذلك صلاةه حتى يرغل الانهب إلى غرر يجدد سجود للشفر فلينجأه الخمر لا يصدره من الصلاة ولذلك أبقاء كثيرة منهم إلا سيدة, سيدة صاد لا تذكرها الصلاة لأنها سجود شكر لا يفرزاً ولا ينزل هذا القول لأنها من لعذاء السيود فإذا سيدنا غائماً رأي الصلاة أنها سيدة زائدة ليس سببها موجودة في الصلاة وخاصة في الصلاة تأخذ سلاكه يجب أن أجلها إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل في اوقات النهي بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل في النهي وهي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس في رمح طلع الفجر فلا ركعتي الفجر احتج به أحمد وعنه من صلاة الفجر لحديث أبي سعيد مرفوعة لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس متفق عليه الله أحمد الله الصلاة والسلام على الله ربا والدهس في أوقات النهر وطول أن ندخل فيه ناره ان الصلاة التي هي النهي مندوب اليها في كل الاوقات بعد هذه الاوقات ولا يمنع من اراد التطوع ايه ساعة الاحد اذا لم يكن وقت نهي فمن تطوع الضحى ايه وقت شاء قبل وقت النهي الذي هو نصف النهار فلا يمنع ومن تطوع بين الصلاتين الظهرين فلا يمنع ومن تطوع بين الغشاءين او طوال الليل الى الهجر فلا يمنع من التطوع بما شاء من الصلوات اخذا من تحديد اوقات النحل لما ان الرسول عليه الصلاه والسلام تحدد اوقات النحل دل على ان ما عداها يصلى فيه يتطوع فيه ما شاء واي عدد شاء قلنا ان زاد ان اطال ان اختصر فلا يكر على من صلى صلاة الى ان يتخذها سنه ويعتقدها فعادة او يخصصها بوقت كسنوات ان ترجعت من صلاة الغائب ونحنها اما اذا تطوع تطوعا مطلقا عشر وكعات عشرين ومكعة ثلاثين في ليل او نهار في غير اوقات النهي فلا يمنع من ذلك بل له ثواب وذلك لان الرسول عليه الصلاه والسلام خصص خمسه هذه الاوقات او ثلاثه هذه الاوقات وجعلها وقت نهي عن الصلاه وما عداها القاه على الاصل وهو استحباب الصلاه فيها ومشروعيه الصلاه في بقيه الاوقات فاوقات نهي وقيل إنها خمسة، وقيل ستة، وقيل ثلاثة، وسبب تفسيره إلى أنها خمسة أو ستة أن ذلك وقتين طويلين جعل وقتين، يعني من الفجر جعل وقتين، ومن الغد العصر جعل وقتين، فإذا نقول. عندنا ستة أوقات نهي. الوقت الأول من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هذا وقت نهي أن يصلى فيه إلا سلته غاتبة. لهذا الحديث. لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر يعني إلا سلته. هكذا بسرها العلمة يعني أكثر من شرح الحديث قالوا المراد أن ما من طموع الهجر وصلاة الهجر وقت ما هي إلا يتقوع فيه إلا بركعتين هما سنة الصمة وإذا ينكر على من يأتي المسجد أنه صلاة الهجر ويكسر من التطوع إذا لم يكن هناك علم فإن يكون قد نسي الوكر أول حزانك فإذا دخلت المسكدة بعد طلوع الفجر فاقتصر على ركعتين سلة الصبح ولا تزد عليه لهذا الحديث اعتبرنا هذا وارتبحه وإن كان الحديث قد طعن فيه الزهزم وغيره يعني أذاك ثبته كثير من الغلم هالا يقدر قال ان تقول على الاثناء عندما دادا دادا قالها غير ان راشاه تداجار يعني الهديه هاي لا تطلع الهجره ولا تصلي الا قام بكاء وقال حقهم اني كان دعوه التي هي سلته. هذا وقت واحداً يعني لم تطلع الهجري إلى اكتفع الشمس لعده وقت واحداً أو لعده ثلاثه من قلنا مثلاً من الطلوع إلى الإقامة هذا وقت ينهى فيه على الصلاة إلا هذا عددناه واحداً ومن انفراغنا صلاة الهجري إلى أن يبدو حاجب الشمس يعتبر وقت أيها هذا الثاني الثالث من ابتداء الشمس في الطلوع إلى أن ترتدي عقيد رمح هذه الثلاثة الرامع عند قيام الشمس يعني عند نقوفها حتى يظلوا الظل في الزيادة ويعتبر هذا وقتا مستقلا الثالث بعد العصر إلى أن تتضيه الشمس للغروب السادس بعد تضيوفها على الغروب إلى أن يتم غروبها فهذه ستة وإذا جعلناها ثلاثة قلنا يفت من طمع الشمس من طمع الهجب إلى اعتفاع الشمس ومن والطلوع صرعة العصر إلى ثمان الغروب فذين وقتين والثالث هو وقت وقوفها وإذا قلت لماذا فرقوا بين الوقتين الذي بعد الفجر حتى تقلع والذي بعد العصر حتى تغرق الجواب انهم فرقوا قالوا ان هذا الوقت اعتبر وقتين وقتا موسعا ووقتا مضيقا فالموسع بعد قضوع الشمس بعد قضوع بعد سلاة العصر الى ان تتغير تغرق من الغروب هذا الوسع و المغيق من اقترابها من الغروب حتى يتم في اول النهار بعد اقل صلاه الفجر الى ان يلدو احادف الشمس و من ذلك الوقت الى ان ترتفع الى الرمح هذا مغيق و تقول ايضا لماذا فرق و جعلها هذا ميسر و هذا مغيق لأنهم أباحوا في الموسع ما لا يباح في المضيق ففي الموسع يباح فيه ذوات الأسباب عند كثير من العنب وتباحوا فيه صدعة الجنازة ودهن الموتى ولا تباحوا في المضيق فالذي هو من الطنوع من الأغتفاء أو من التضيير إلى الغروب وقت وقوف الشمس هذه الأوقات الثلاثة هي التي ذبت الحديث عن عقمة قال ثلاث ساعات يعني ثلاثة أزمنة ليست الساعه الزمنية العرب ثلاث ساعات لهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن مركان فذكر هذه الثلاث وحنا إذن فيكون في مثلا في الوقت الموسع يجوز قضاء الهوائد ولا يجوز في المضيق يجوز في الموسع إعادة الصلاة ولا تجوز في المضيق يجوز في الموسع تحية المسجد ولا تجوز في المضيق يجوز عند بعضهم في الموسع فركة الطواف ولا تجوزه المضيق يجوزه المؤسعي في جود التلاوة عند من صلاة ولا يجوز في المضيق يجوزه المؤسعي في علا صلاة الجنازة عند الموتى ولا يجوز في المضيق فأصبح ذا إله ما فرق فهذا هو السبب الذي جعله الوقت كوقتين لأن الحديث وصلها ولعل السبب في التفريق النظر الى إلى الحكمة أو إلى التي علن بها أو إلى بعض الروايات في الحديث فإن الحكمة فيها النهي عن الصلاة عند الطموع وعند الغروب أن الشمس تغرب أن الشيطان إذا غربت يقارنها وكذلك إذا طلعت تقلعوا بين قابلنا الشيطان كما ورد في الحديث فإخاف يكون السجود للشيطان وايضا فإذا المشركين يستدون لها ذلك الكثير ورد أغى تعديلا في الحديث وحين إذن يستدون لها المشركون مولون المصالات المصارى عند طبع الشمس كان لا يقصدوا للشمس وهناك من يسجد للشمس كما قال تعالى عن الحجه بداتها وقومها يسجدون للشمس من, من دون الله فماذا ان هذا هو النهي فالوقت الذي اذا صلى فيه خيف ان يكون مقابلا للشمس طالعه او مقابلا لها غالبه ينهى عنه بحين حتى ذوات الاسباب واما الوقت الموسع فإنه ليس فيه هذه العله فالنهي عن هذه الصلاة على الصلاة في هذه الأوقات نهي تحريم والدليل عليه الأحاديث ركب الترمدي وزاد شعرها عددهم عدد الذين رووا أحاديث النهي أول الصلاة بعد العصر وبعد الفجر فقد نبغوا أربعة وعشرين صحابية وذكرهم الترمجي قالوا في الباب عن هلان و هلان عددا ثم الشالح قال وفيه عن هلان و هلان وعشرين ولكم التطبع يوجد أكثر فكل هؤلاء إذن قالوا هذه الحاديثة التي في النهي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ارشدها وكرمها حتى هذا العدد الذين منهم كبار الصحابه ومشهوريهم يدل على ان النهي للتحريم لكن لما وردت عمومات واسباب خاصه لبعثت مستهنات كما كنتم ياتين اجهله لذلك صلاة الإشراق هي صلاة المشاق لا يجوز أن تصلي الإشراق ساعة الشروق ليس ما تصليتها صلاة الإشراق أنها ساعة ما تشرق لن إذا ارتفعت إيدا رمح فين إذن وميحة الصلاة ومن صلاه العصر الى غروب الشمس لحديث ابي سعيد وغيره وفيه ولا صلاه بعد صلاه العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه وعند قيامها حتى تزول لحديث عقبه بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس باذغه حتى ترتفع وحين يكون قائمه ضهيره حتى تميل الشمس وحين تضيق للغروب حتى تغرب رواه مسلم حبيب عقبة هذا نص على الأوقات المضيقة ولهذا قال لهنا أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن ممتابق وهذا في الأوقات المضيقة لأنه قال حين يبدو حاجب الشمس أو تنظر الشمس حتى ترتفع قيد رمح هذا وقت مضيق ايضا زمن قصير، يمكن ما يزيد عن عشر دقائق أواقل وكذلك حين يكون قائم الظهيرة المراد إذا وقت الظل إذا كان ظل الشيء في أصله بحيث أنه لا يصير هنا انتداد له من أي جهة هذا قيام الظهيرة المراد اذا تناهى قصر الظل أنت تعرف أن الشمس إذا طلعت انتد لكل شخص ظل ثم لا يزال ينقص ذلك أغذل ولا يزال يتقلص حتى ينتهي قصره فاذا فإذا انتهى قصره صباح فذلك وقت النحي انت لا بقي ضر فإذا اتدأ في زيادة في جهة الشر فقد تبين أن الشمس زالت خارج وقت النهدي وداخل وقت الظهر ثم تقدم هذا عمل جدل قصير يمكن أنه عشر دقائق أقل فذلك الوقت الثالث إذا تضيهت الشمس الغروب فإذا أقبلت على الغروب ولم تشرع فيه حتى يتم غروبها حتى تغرم فإذا هذا ايضا وقت قصير لا يصل الى مثلا اربع ساعه ونحو هذه الاوقات الثلاثه المضيقه هي التي يقول العلماء انه لا يجوز حتى ذات الاسباب ولكل حال نظر لكثره الاحاديث التي في النهي وينبغي ان لا ياتيه الانسان من الصلاه الا اذا كان دليلها قوية تكون مستهلاةً من العمور. ويستهنوا يوم الجمعة وقال إنه لا, لا, لا نحيةية لأن صلاة الجمعة تجرب عند جمهور العلماء في وقت الضحى وفي وقت النهار وبعد ان تصعد النهار وارتداء الزوال جائزه صلاه جمعته ومن المهم ان الانسان ينفر في وقت النهر فوق بيله ويستنفر التنفل فاذا يجوز ان يصلي في ذلك الوقت والتاديب الذي غلل فيه هذا النهر وعلم بحديث عن المعابة سهر الذي صحيح مسلم قال فإنها حينئذ تسجر جهلم يعني ورق اشتداد النهر وقد تقول أيضا إنها لا يحتلق اختلاف البلاد يقولوا تسجروا في كل بلدة في ذلك النهر والذي أنا يعرف أن التسكير مستمر لأن الشمس مثلا إذا صارت شرطنة فهي مثلا الساعة الثانية عشر وفي الساعة الثانية عشر المستقن فارطة مكة نهلت فالساعة الواحدة أو الواحدة والمستقن فارطة مصر وهكذا فتكون يكون وقت النهي مستمر ولكن إنما يكون رب تنهي بالنسبة إلى هذه البلاد في وقت في انتصاف النهر وهو الظلام الأخرى في وقت في انتصاف النهر عند قيام عندها, عندها ما عند غيرها كان هناك هذا الوقت؟ هذا أنه نذكره من وانه ايضا من النار كما ورده الحديث الصحيح ويشدد حقه أمر جرد الصلاة إن شدة الحر ينفج جهلاً ف... يقول إن هذه الحرابة الشديده التي من, من وجه الشمس هي تذكر من النار وهو إن تكون من النار حقيقة إذن الله إذن من الشمس ف... من تذكيرها للنار يهدم أن نحاها من النار وأن يأتي بالأسباب التي ثم عنها و لكن لحن ان هذه أوقات النهي وهذا نموذج من, من ادلتها شكرا فيه <تصفيق> من البلماء من قال ما هذا العصر هو شخصة اللون اللي تعرفه ابن أبي طالب. السلام من العلماء. عيسى من خاص خصص إنها من. التي وردت النهي كثيرا. وتختص على هذه الواحد توقف رقة. رواها في الصحيحين من أنها عشرة صحابة لأنك تذكر أن مرضك وأنت في الانتباء أو المتوسط في العمدة عمدة الأحكام عندما ذكر حبيب أبي سعيد هذا قال ورواه وهلان وهلان وهلان فتح أدى أشرة من الصحابة يعني في الصحيحين قال لدينا هذه أحبيها النهي على له العلوم وعلى له اللهي فهذه العلوم له لا صلاة لا صلاة بعد العصر حتى تقرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وهي وعبد الله محمد اللحل. قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الندى تطلع الشمس بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ف. النهي يأتغي التحريم، وقاله لا صلاه قيل إنه نهي يعني لا تصلوا وقيل إنه نهي يعني من صلى فصلاته باطرة لا صلاة صحيحة من صلى فلا صلاة له ولكل فان سواء قلنا إنه نهي أو نهي فإنه يفيد المنع والامتناع من هذه الصلاة وليس لنا أن نخصص هذه الروايات الصحيحة الصحيحة بأهاديها دون هذه الدرجة يعني درجتها بالصحة أقل بأضعار و بالكثرة بكثرة الأهاديم لكن لما وردت أسباب الصحيحة قلنا نقتصر على تلك الأسباب فهو الأسباب كما سيأتي إعادة الجماعة بذيذها من النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رضي الله إليه قد اعتزل نسيبه ويصليه الخلف لمنع فجئ بهم تغرب فرائصهما فقالنا نمعكما تصليا معانا قال قد صلى صل الله رحالنا قال لا تشألا إذا صليت الله لحالكم أثناء برقتل الجماعة وصلي معهم تاكو لكو ما لا فيه هذه صنة الهجر وهو وقت الله فأمرهما أن يريد فجل على استثناء المعادة وذلك إن كان صلاة قد دخل وقت الله في تقبيرهم وبجرهم هم لكنهم ليدخل وقت العمر أيضا أن الرسول وصحابك أمي صلي فاذا صليت في مسجدك مذكرا مهلا ثم اتيت بغرض الى مالك المسجد ودخلت له من يقيمه اقيمك انك تصلي معه وتكون لك نادره او صليت في بيتك يظنك انهم قد صلوا ثم اتيت المسجد واجبتهم ان فانك تعبها وتكون الثانيه نادره لان الاولى صليتها بنيه فرض الوقت الواجب بشير ف... واجب بسم الله يذهب الحديث من, من إذا كان يعني أنك أتيت دعوه لكن تابع ذلك هي حالة وهي أن يكون الإنسان دائما متحقق يصال جادا الذي يبكر ثم يذهب بصراحة الى ذلك الذي يتأخر كل هذا نبعه لا فعله الصحابة ولا فعله السلام انما اذا كان مديعك هذا لرغب فحينئذ لا موت كذلك وقد استهل ايضا تصدقك على رجل فاتته الصلاه فلا تكلعه اذا صليت العصر وجاء رجل منفرد لَنْ يجد جَمَاعَةً فصليت معه هذا يعتبر ايضا من الأسباب أن الوقت قريب وقت العصر لم يرغم بعده وكذلك كذلك عند الفجر صليت فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهل للوقت والتحريم لعموم النهي ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد سوى سنة الفجر قبلها لما تقدم ركعتي الطواف لحديث جبير مرفوعا يا, يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار رواه الأفرم والترمذي وصححه. تهرة <تصفيق> <تصفيق> الأدلة التي سمع التقوّن من الله ننهي جماله بعد العاصر وبعد الهجر نشيوه على السفلي فهذا هل يستهنى وصلاة الظهر ، سنة الظهر إذا تذكرها بعد العصر أجاز ذلك دعو العلمات وستذل على النبي صلى الله عليه وسلم شغله مرة الوهد ومرة ركعتين بعد الظهر فصلى بعد العصر لما رأيته المسلمة يصلي أرسلت إليه وقالت كنت اسمع كفانا عن الصلاه في هذا الوقت فقال ان وحد بني هولان من بين الركعتين بعد الظهر فهما هاتان ورد في حديث او في روايه فهل نقليهما في مثل هذا الوقت قال لا فذهب كثير من العلماء إلى أنه خاص به وأن الأمة وأن أمته لا يقوم في هذا الوقت بل آخر منها أو يقدمونها وإما الحديث حديث الذي انه أنه على ركعتين من ما سأل وردت لها فجعله فإذ جعله لأبهم شهاد ذات وقال نصرنا وجعله بعضهم من خصائصه عليه الصلاه والسلام وقال انه كان اذا إن عملنا عملا نازما فلما انه يصلى هما مره بعد العصر استمر على صلاتهما او لعل عائشه رأته يقضيه يقضي صلاه فائده في ذلك الوقت ما اعتقدت انها سنه وبكل حال فلكثرة الأدلة التي هي طولية إما أن يكون فعله من خصائص كما صبح به وإما أن يكون العذر وإما أن يكون شاذا والعمل على الأحاديث الثابتة الكثيرة ف... يستهنى من هذا كما ذكرنا حرابة الجماعة ويستغنى سنة الهجر إلى فاتح إذا فاتح سنة الهجر فهذا يطلعها بعد صلاتها يقولوا الأفضل لك أن تؤخرها إلى بعد ارتباع الشمس حتى ترتبع الشمس ويخرج وقت النحي حتى تصليها في غير مقتبه لكن إذا شغلت أو خشيت النسيان أو غهلت عنها فذك أن تصليهما بعد الهجم بعد الصلاة قد غوي أن صحابيا من الأنصار هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري واسمه قيس ابن قهد أو نحوه صلى صلىهنا مرة بعد الهجة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا هذه الصلاة يا فلان فقال فاتت من ركاتان قبل الفجر فصليتهم الآن فقط النبي صلى الله عليه وسلم يتمر هذا إقراراً لأن السنة تؤخذ بالإقرار دل على أنه يجلد الإمفاتف ويقضيهما ولكن الأفضل كما ذكرنا أن يؤخرهما هذا من جنة مستهلة وهذا يعني الحديث قد غره جميعة من المؤلفين واعتبره حديثا يعني صحيحا القريبا من الصحيح يعني اعتبره كدليل وعامله به إلى تبرع الجملة يستدل. صحيح استنى أيضا ركعت الطواف. هل تصلى في الأوقات كلها؟ هل تختص بالوقتين المبتعين؟ الذين قالوا تصلى في كلها وأنه ليس لها وقت تنهي يستدل بعموم هذا الحديث حديث ببيت وهو لا لك اذعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلنا أي ساعة شاء من الليل او نهر فقوله أي كساعة شاء دليل على أنه يكون جميع الوقت وقت طواحد وثلاث لكن قال بعضهم إن هذا نهل عن المنى فإنه خاف أن يحجب الناس أو يغلقوا أموى من الحرم هو من الأوقات فأكد عليهم أن يتركوا الابواب مفتحة ولا لا يمنع من الدخول إلى هذا البيت الذي جعله الله مذابة للناس وأمن وأمر خليله بأن يطهره للطائفين والعاكفين وضكع السجود يكون هذا الأهليا غني ملو انتمعوا عن أهلاك الأبواب اترك الناس يصلون الى البلت في ايه ساعة الاراضي ايه ليلا او نهارا ولا نصف الليل ولا اخر الليل ولا اوله اي وقت فاذا كان هذا نهلهم عن المنع لم يكن قادئا قويا نصرا على استثناء عوقات النهل لهذا رؤية ان عمر رضي الله عنه فهذا مرة بعد صلاة الهجر وعندما انتهى من صدعه نظر وإلى الشمس ينتقل فأخر الصلاة ومكذ ناقته حتى وصل إلى ذيقها لكنه يرى الخجون فصلاه ما هناك ركاتي الطوار جلم أنه فهم أن ركعتي الطواف لا تصح للألطاء فيما بعد النهي فأنه فهم أنها في الوقت كله مضيق وموسع وظهر العلماء قال إنها في الوقت المضيق خاصة تمنع لأنه يمكن ان أن يصدر قليلا حتى يخرج أو يمضي ذلك الوقت المضيق لكن الأكثرون قال أنها مبأحة في كل الأوقات مضيقها وموسعها أخذًا بعموم حديث زباير المطعمل هذا بنصه بقولها آية ساعة شاء من ليل آمها نهار. هم أضعتك كثيرًا من الناس يدخلوا بعد العصر ويتنفلوا في جانب المسجد اربعه اشهرات ستر اشهرات ويستدلون بعمر هذا الخبيث ورايت ايضا رأى غيري هنا جالسين في المسجد ينتظرون لنا صلاه هذا العصر يقولون ويتطوعون ويستدلون هذا الخبيث نقول لا دلاله في هذا الخبيث على جواز التطوع في الحرج يقول أنه قال لا تذلعوا أحد طاف وصلى لهذا البيت أي ساعه شاء الليل من النهر فأمروا أنه يدل على أن البيت وقتهم موثأ لا نهي فيه ابدا آه. أن جواب أن هذا خاص صعب صلاة طواف لانه لأنه قال طاف وصلى فدل على أن النهي أنكم لا تبلغ أحدا من والصلاه التي بعدها طاف وصلى، ولن يقول طاف أو صلى، ولن يقول صلى. لو قال لا ثم أحد يصلي في هذا البيت أو يصلي في هذا المسجد يا تسعة، أمكن أن يستدل به على أن, أن, أن المسجد الحرام تجوز ثلاثة فيه مطلقا يجوز تقوّع المطلق فيه. فلما قال صلا وصلى دل على انها صلاة معطوفه على طواف فتكون وترشى الطواف لو عطس النساء لا كلهم يعني هذا. لو لا تفيد مطلق الجمع صح صحيح مطلق الجنة. لو يعني إذا قال مطلق الجنة هل أنه لا يصلب لا طوافا لن لا ربنا عليك ولا صل لا وطاف يعني طاف ولا صل يقتصد كانوا صلاة من غير طواط لا في هذا. لا فلا تزداد في المدبح إلا قال الله صلّى الله عليه لا فلا تزداد الفجر حتى تطلع الشمس ولا تزداد في إلا بالك. قال الله صلّى الله عليه وسلّم لا يقولوا يطلع طهام الحديث يطير من أخاديه الأخرى التي هي تخطيص الصلاة لأنها ثلاث الطواق خلقة الثلاث يريدوا يعني ما قيد به من أخاديه الأخرى أن المرادة ثلاث عقل الطواق كما الظهر ارا جمع لحديث ام سلمة انه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر متفق عليه واعاده جماعه اقيمتها بالمسجد لحديث ابي ذر مرفوع صلى الصلاه لوقتها فين اقمت انت بالمسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي رواه أحمد ومسلم وتأكدها للخلاف في وجودها يقول لما استخدم سنة الظهر إلى جمعاتنا على العصر لو جمع المريم بين الظهر والعصر في نفس الأسر مثلا وأحدنا أن يصلي سنة الظهر التي بعدها جاز أن يصليها بعد الصلاتين بعد العصر لأنها سنة بعد ذريقة لم يتمكن من الأكيان بها لجمع من الصلاةين فهكذا لو قدم العصر فاللهما دوقت الظهر فبعد صلاةهما يأتي بسنة الظهر التي بعدها وهكذا لو كان قافرا لو كان في سفن وجمعهما النبيات الظهر الى العصر واحب ان ياتيا للنوافل فان بعض العلماء الشافعيه استحبوا محافظه للسفن على النوافل حتى على الراحله فان جمعهما واحب ان ياتيا بنابيات الظهر الاثنتين والاخر بعد العصر وصح له ذلك لأنه أساديم لوقت عقب صلاة الظهر وإنسحل لهنا صلاة العصر لم يرضي على الظهر إلا أفتق فيه وهذا من نسبة إلى سنة الظهر التي وبعدها إلى جمعة العصر استهنى إذن كما تقدم إعادة الجماعة إذا أقيمتها في المسكد إذا دخلت المسكد لعرض فأقيمة الصلاة فإنه يشرع لك أن تعيدها ولو قد صليت ولا تقل من من صليتك وكما في هذه الرجل إن ذي في في المسكد الخيط أرض الخيط ويتمنى أنه يتأكد أو يذهب أو يعني أن يصل معهم ولا يقول إني قمت صليت ولكن لا يلزم ذلك على الصحيح هذا يقول فرم وذلك لأن الرم قد حسن وهذه وهذا فلا تجائز عن الرم فتقضوا لهذه مؤكدة ولكنها مستهلاة من نواة النهر فصلت الحجر واتيت إلى مسجد الرجل صل وقمت وانت في النهر الكريم فوانا صليت واخدتهم مع جماعتهم وخضعوا في مسجد آخر وهكذا الأصل ويجوز فيها قضاء الفرائض لعموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها متفق عليه وفعل المنذوره ولو نذرها فيها لانها واجبة اشبهت الفرائض هذا يا ابا من لا قضاء الفرائض فليجود المبادره إذا فاتت اللسان فلا تعني وجب عليه ولا ان يبادر الى قضائها ولا يؤخرها في هذا الحديث يمنع صلاه انفيها ويصلها الى ذكرها لا يقل الا ان يكون ارسلان اذا ذكره فاذا ذكرت بعد الهدر انك لن تصلي العشر فقلت تلك اللحظه وصل العشر او المهرب مهلا او فوائد اخر او ذكرت بعد الاثر انك لن تصلي الظهر فباهل او قرب الغموض واد ما فاتك ما نسيته أو نخر ذلك إلا النائم فمألوهن أنه يؤدي الصلاة التي نعن عنها لو نعن عن الأثر استيقظة وإستنفقة تضيحة يغرب يصريها لذلك اللحظة إن هذا آخر وقتها وأن هدفة الحديث كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك راتر رأت من الأصل قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الأصل فجاء وقتها يمسد إلى العروف وقال كذلك في الفجر فالمنذرة <تصفيق> التي لذرها نذرا مطلقاً أو معلقاً لكن يكره اي ان نرى نجرا مطلقا في وقت نهي لانه قد ارتضى معصيه إذا قال مثلا لله علي ان اصلي بعد العصر او بعد هذا وقد اكرهه لا مهم وذلك لانه تعمد لا يدرى في وقت مهي لكن لو علق قد على شيء لا بعد العصر لو قال لله عليه الى قادم ولدي تلك اللحظة ان اصلي اربال فقادم بعد العصر فانه يصليها لأن هذا هو الرقم الذي نظره فيصلي آية السحر ولأن المنظرة تصبح ضرراً بنذر الإنسان لها لطوله يوفون بالنذر، ولذنب من لا يوفي ذنب المنظر ينظرون ولا يوفو النظر فلا تعرفون الزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا، الإنزال يخرج ما ليس الإنزال، السائل يقول، والسهل غير إنزال، على أن يفعل المكلف يخرج الصغير والمجنون ورخوه، فإنه لو ألزم نفسه لم يلزم يجعل نتكيبه لا ليس واجبا عليه شرعا يخرج الواجبات الشرعيه فإن الشرع قد اوجبها فلا يحتاج إلى إيجابها على نفسه وإجابها على نفسه اعتبروا على التكيب لو قال مثلاً انثفيتوا أو لله علي انثفيتوا من هذا المرض أو أغذقت ولداً مثلاً، أو أغذقت، أو نجحت فلله عليّ أن أحافظ على صلاة الجمارة يقول هذا واجب شرعة أو جبتها أو جبتها أن صلصة حصل لك على يحصل. واجب عليك أو أن أصلي صلوات خمس، أو أن أصلي الجمع هذا واجب وعبة الدفاع على بشك؟ أو أن أصول رمضان. اما اذا قال مثلا ان احافظ على الرواتب اعتبر هذا مثلا الرواتب ليست واجبه والصلوات اولادها لكنه اعتبر قد اوجبها على نفسه وناخذ الان اذا اوجب على نفسه شيئا وصادف انه اوجبه في وقت نهي او حينما تكلم به كان في وقت نهي فإن يقول مثلا إن كان هذا إن كان هذا الرجل هو فلان إلي الله عني أن أصلي إليان النحوة أشهر أو ست ركعات أن أصلي فترين أنه هو أو مثلا إن كان هذا الطائر غلاما فعلي لله أن أصلي عشر ركعات أو ركعته انه أنه غلام ان تحقق ما قاله راحل ايضا لأنه انزل امشي وراهم وقت نهي لكن كما ذكرنا يكره ان ياتي هذا المنزل في اوقات النهي. يقوم الص خارج ما لا لو ان الله لم يحمل ايدي وفولا فالجواب اولا كلها نهيه من حديث البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما استخرج ابنه من البخيل فعلها بين سبب الشرائع أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من المخيط كل هذا النهي لهذه السبب أولا أنه لا يغير قدر أنت مثلت إذا قلت ان سفيت من, من هذا النظام فالله علي أن من كل شهر ثلاثة أيام هستظنون أن نمرك هذا غير قدر فلنك لا تسفى إلا إلى من الأرض يتمنى من الرطاعة فإن الله ينظر لن نعطيه قل إن شفيت من هذا المرض فعلي أن أذبح عند قبل هلان ربيحة أو أن أسرجى قبل مليه هلان يظن أن نظر هذا يغير القدر إذا أنت مفتوم أنك ستسفى هناك هلان او لا تستعر او تربح او لا تربح او ترزق أو, أو, او لا ترزق فهذا بسبب من اثنان المهي ان النادب ما لم يعتقد ان النادر يغير قدر لكن كأنه يعتقد ان الله لا يشفيه او لا يرزقه الا اذا ندر له فاولاً او خذكتاً او نحر ذلك وهذا توقع رب الله الله تعالى يرضط عدانه كله كافرهاً مؤمنه فسألك سوالنا ان الله لا يعادك الا اذا نذرت له فإنساء تغنب له وأن الله استحرق به من البحيل فهذا يهل للعمال البخير كأنه لا, لا, لا ينذق الناس إلا إذا أعجبه فهذا لا يربحه ساتل وأن تصدق على مساكيم إلا إذا أعجبه هذا مساكيم تحقق نذر فأنه يقول أغذقت ولا دنزل النار علي أن أنبح ذل بل أرى هو قال حتى يعجبه هذا مثلا علي أن أنت بعشرين صاع. لأنه أنا مخلق، لا يتصل لك حتى يومك هذا الذي شرط فهذا طلبك والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع لما تقدم الأتبار مثلاً أنه صلى الجمال. وأنت لم تصل هل تقول الآن خرج وقت النهي ما تطوع نقول لا تطوع مثلا دخلت المسكين وإلى الجماعة تصلع الهجر أنت مطالب لأن تأتي بسنة الهجر وبركعتين هجر الهجر. هل تقول الآن قد دخل وقت النهي أقتصل على الغر نقول لا ما يبخل الوقت لله في حقك الا بصلاتك انت بفراغك أنت من صلاتك من فجرك مثلا إذا فرغت من صلاه الفرد دخل النار وقت في حقك اما فراغ الجماعة فانه لا يختص به فانه يختص بالذين صلوا فانت الآن ان صليت فتاتي بالسنه التي قام الفجر ولو بعد ما صلوا ولو قم بالغضوب والان وصلنا للغروب يعني مثلا قولوا لي حديث رحم الله امرا صلى قبل العصر يا ابن العين قبل هلال التقاط او قبل المغرب بساعه الساعه 11 للغروب او قبلها بلساعه واذا انت هذا الوقت في عمري قال ارضك قبل العصر قلت ساصلي على ركعات قبل العصر يقول لأن لان ما دخل في حقك وهكذا الصوره التي ذكرت الماكر لا احضنت بالعاصره في وقت متسع ثم قررتها مثلك جعلتها تطور ولا طلب منه قد جاءه في الهواء بالهريره لا دام ان اختلثت شيئا ولكن عقله هنا ما وتباح قراءه القران في الطريق وتباح قراءه القران في الطريق قال ابراهيم التيمي كنت اقرا على ابي موسى وهو يمشي في الطريق فيده قرات سجه قلت له في الطريق قال نعم وما حدث اصغر ونجاسه ذوق وبدن وفم لقول علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابه رواه الخمسة القرآن البحث فيه طويل والفقهاء يدعون من, من يذكر أحكام القرآن يأخذ فلا تتطوع كما هنا ومنهم من يذكره في قيام رمضان ومنهم من يذكره في مواضع اخرى يتكلمون على احكام القران وعلى ما يلزم القارئ او على ادابه وقد وجهت فيه مؤلفات ومنها كتاب التبيان بآداب حملة القرآن للنووي نوعه ويوجد أيضا هي بعد طبعات المصاحف مصاحف قديمة من الرسائل التي هي نوع من الآداب لحملة القرآن ولكن دعوهم يحتسد ويقصر صديقته بالفقه على أشياء من أحكامه لا من أعدابه ويقول إن كتب إن لهم الأعداب كتب الفضائل وأما كتب الفقه فانها للأحكام فمن الأحكام انه يباه قراءته الطريق يباه قراءة القرآن راكداً وماشياً وطائماً وطاعباً ومطلعاً على كل هذا ويباح قراءته في الطريق وفي البيت وفي المسجد وهي عية مكان إلا الاماكن التي يمزه عنها كالحسوس ونحسر فهذا بدلاً على أن القرآن أنه أفضل أو من أفضل الذكر الذي يتقظم الله إلى الله تعالى ولهذا كان الصحابة والسلام يكترون من حتى يقرأونه وهم في الطرف ثم من الأحكام أيضا قراءة المحدث وذكر أنه يجد أن يقرأه المحدثات ومتطهره. يختغل حين أكثر يكفعه على محلقه. أما نسل مصحف تقدم أن الضاجح كومه لا ينسه إلا المطهر. ومن الأحكام كومه يجيز عن يقرأه وهو متنجس السعوب ومتنجس الهم ومتنجس البدن. لو كان على بدنه نجاسك لن على على بدنه. لنسمعه أو هو جالس مع له أرض نجسة لن يمنع أو فضه مثلا هي نجسة كدم أو نحوه أو قيء او قئ متغير لن يمنع ذلك من قراءته لأن القرآن كما هو معروف هو هذا الأمر المعنوي ولا ولا يتأثر ولا يتلوث لا يتلوث بهذه المجاسة مجاسة حسية من القرآن المما هو لفظا ستلاف قضوا به وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب وهو الفاتحة فقط على المذهب لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب أو فهو واجب المترجم <تصفيق> للقرآن الأماكن التي والتي هي محل من خسوس قضاء الحاجة هذه تحضرها الشياطين وليس العلّة ونجاستها لما كانت مأوى الشياطين نهي عن نكر الله أن يذكر الإنسان الله ويقرأ كلامه وهو على حاجته او نحو ذلك بإقتلاج ما إذا كان, إذا كان مكان فسيح لله أن عنده أرض مجيشة أو ضقعة عليها أذار دم أو ضول او نحو ذلك هذا لا يطار إنما من الفشيش التي تخبرها السياطين يقول من الأحكام إذا قلوا لا يحقوا حفظ طعام يقولوا هارض كفاية بفضل على الامه ان يكون فيهم من يحفظ القران حتى لا يضيع من القران شيء لان الله تعالى يتكفل بحفظه في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فيجب على الامه ان يكون فيهم من يحفظه يحفظه حفظا كاملا حتى لا ينسى ولا يذهب او يضيع شيء منه أما مقدار ما تصح لها الصلاة فهذا فرض عين أنت تعرف أن صلاة لا مد فيها من قراءة فمقدار ما تصح لها الصلاة كذاتها فرض عين على كل مسلم مكلف ويعتبر إذا لم يحفظه يعتبر عاصيا النار القدرة ويتقدم لنا شيء أنا من افكاره لكن يا شيخ علاقه كريمه هذه وقفت معينا <تصفيق> وقلت ان اشد القران والسلام على القران كان ولكن لما كان غالب ما يذكر في الصلاه كان أكثر ما يستهد إليه في صلاة التطوّر فهذا الباب دار صلاة التطوّر يستهدر أن يعرف فيه ما الاحكام التي تتعلق بصلاة التطوّر ومن دونسها السلام على الطرآن وفينية قراءة وما يشبه ذلك فهو داخل في التطوّر والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم هذه يا الله. يعني هي ما تعفض لها وكأنه يجعلها ذاحمة للنشف وهذا هو غالب على أحيخة للفقه أنه يقوم تحية النشف وكذلك في سنة الله وكذلك في سنة الله وعندهم انها ليست من نوات الاسباب او ليست مستهنات وخالف ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه فاباحها واكدها باوقات النهي وقال ان اوقات النهي داخل لها التخفيف ثم ذو صلاه قضاء الهوائج ومتعته القوافي الى اخره فاذا دخلها التخفيف جعلنا من جمله ما يخصصها حديث اذا دخل أحدكم المسجد لما يجلس حتى يصلي ركعته لكن قد ادخر لذا ظننا ان انهما لا يصليان في الاوقات الضيقه ويصلى أرض صلاة مساء ثاني وهنا وقاتل موصلة والعب هذا هو الأقوى الوقتين وما شعين بعد الفجر إلى قرم الطمور وما بعد العافل إلى قرم غرور تهدي في صلاة فيها ناصر مغير فيمؤدينها يقوم ja, die een beetje een beetje een een beetje een beetje een فقال لا انقلبت نفسي ان اعادت الجماعه العقوبه الشيخ فقد يريد ثلاثه صلى هناك من الوليد لا ينفق على شانه ولحاك يدخل له صلاه يخاف فقال دخل ابو كسوت رجع تكره التلات طويل كل شيء الله اكبر الله اكبر النبي احنا كنا في وقت وقت وقت على انكم على اوروبا يعني انكم توصلوا و تبداوا بالتقيم لا لا مش en dan gaan we vanaf de de